ذكر الحبيبة يمر الزمن على رحيلها فلا يحتل أحد مكانها ولا يتنازل حبها عن عرشه يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها تمر الأيام فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الطيف المشتاق ويقول من أنت؟ فتجيبه أنا جثامة المزنية فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه حين قال بل أنت حسانة المزنية ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة وتفديه بأغلى من مر عليها وتقول بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله تأخذهم الذكريات حتى قاطعتهما ربة البيت بطعاما فيضعه عليه السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة يمد يديه للطبق ثم يناولها لقمة اللقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال تكاد تبكي فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها فيودعها عليه الصلاة والسلام فتسأله إحدى أهل بيته والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز فتقول له يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه فيقول إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يا له من وفاء وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات فيطرب قلبه قبل أن يراها ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها فيقول اللهم هاله ويفتح الباب فإذا بها أختها هالة بنت خويلد كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة فتغار أوف النساء لخديجة وأكثرهن نقل لأخبارها. تغار عائشة الوفية فتعاتب حبيبها وتقول كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فتعتذر الكلمات بالوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت بعد فراقها وفراق عمه يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة يصعد جبال الطائف لعل وعسى فيستقبل بالتكذيب والحجارة فينثني نازفا ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم فقد أوصدت أبواب الأرض دونه لكن أبواب السماء تفتح فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة فيرفع رأسه فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم يواسيه ويعزيه ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه للانتقام له